جَاعِلِينَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ نذُلًا جَاءَ اللَّهُ وَأَنذَرَ رَسُولُهُ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ كَيْفَ وَإِنْ يُظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلِيًّا يَلْقُونَكُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطالوا في دين فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَّتَكُمْ إِنَّهُمْ لَا آلْمَانَ لَهُمْ عَلَّنَهُمْ يَنْتَهُون أَلَا فَقَاتِلُونَ ظُلْمًا نَكْثُوا أَي بإخراج وَهُمْ بِإِخْرَاجِ وَصُولٍ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرٍّ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ